على المنيه واحس الغضبيه ادوش على المنيه واحس الغضبيه اصيح بصوت صيح بصوته رجف الموته شده بجف ديه انا لعباس ابو النماته بنحضر عاله وارض صفاته منار الدين ابو الحسنه انا موت بموته تواحيه بحياته بدر عبنانه بدمانه جيب الماي من من بعفوراته حليف الزوده شيل الجود خو تدر الاخو يوف الخواته اردوب کف رايه و روي ه لضا مايا اردوب کف رايه و روي ه لضا مايا وضل وفا يا رد بالما رو الفاطميه وضل وفا رد بالما رو الفاطميه دوسل المنيه وحس الغاضرية في الموت شدة تشف ديا اصيح بصوت في الموت شدة تشف ديا <تصفيق> انا المعروف اخوف الخوف اذا حل الحرب ترهب يمني اسد ضرخ ما طر الهام اموت ولا يصل واحد عاريني بلد جبن ما مال ذا زلزال ولا يهتد يقني قمر مغابان الخنياب ذاعف شانع لو ترتجني علي تشهد هذني ما بدل ما أثني علي تشهد هذني بدلا ما اخذني يا يا عربه بحدف لا تنصد مثل حامل حميه ضربت بحدف لا تنصد مثل حامل حميه مثل حامل حميه توسعلي مني واحس الغبريه توسعلي مني واحس الغبريه هي يا صيحه بصوت رايف الموت انا للمغوار شب النار خل الدنيا من حسامي شيحي حل بدل ما يضل حس يضامي عليه انا لمغوار شب النار اخلي الدنيا ترعد من حسامي شحيح الماي انا الوفا يا ما يضل حسين ضعامي يا <تصفيق> خاي لا خوي حسين أنا, انا انا كل عمر الامامي اخو زينا بإرداء غضب يزينا بلا تهم ورغد نامي وحقتش يا الوديعة لا من شريعة وحقتش يا الوديعة علي لا صليا من شريعة وارد بالما يجيبه ويا ياسد حق العليا وارد بالما يجيبه ويا ياسد حق العليا هز الغضريا ادوس على في الموت شدة تشف ديا في الموت شدة تسيل دمو اريد لقاه ذا اشافوني هذا حدث بدر وحنين اعيد الخير الصول تصل تبخندق خوف عباس تسيل دم واذا شفوني تزرخ هذا حيدر بادروا احنين عيد الحينة صولا صولت بخانت فو خيبا شبيه السيادة طبع الخيلة وذرت جساد له العسكر وعدهم حانة طيق بركانة خلل دنيته تزوت الفجار سنبل اكتوبر مرحبا الا خلي الدنيا تلهب سنبل اكتوبر مرحبا علي الا خلي الدنيا تلهب اطلع الحيفصم ودر اليدنا لي اطلع الحيفصم السيف ودر اليدنا لي وسل المنيه كل ذا بسسيت الوان الايام الاسلاميه بدايه سيد نجيب شل ما <تصفيق>